النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانب من مال جم من النار، فبأي آلاء رَبُّ ما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربك تكذبان؟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 ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن، فبأي آلات ربكمات كذبان؟ سنفروغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلات ربكمات كذبان؟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 يُرسلوا عليكُ ما شوَىٰٓ مِن نارٍ ونُحاسٍ مِن نارٍ ونُحاسٍ فَلَا تَتَصِيرَن فَبِأَيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَان فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاء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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آ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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن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 مَتَان فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ ورمان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 ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان